بسم الله الرحمن الرحيم ا ل أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُلْبَى ح لتونذ 118. أفلا تتذكرون 119. يدبر الأمر من السماء فَسَنُتِمُّ مِنْ مَا شيء <تصفيق> قنقه <تصفيق> شئين <تصفيق> <تصفيق> 119. وقالوا yim this one 119. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا نفكروا بها قروا سجداً, خروا سجداً 117. ونسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون a na Oh, شم شون في ما سكن في No mm -hmm. فأعرض <تصفيق> عن